بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في رفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدد إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تغصرون قال ربي يعلم القول السماء والأرض وهو السميع العظيم بل قالوا أبواه أحلام بل افتراه من هو شاعر بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا موحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام وَمَا كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنديناهم ومن مشاء وأهلتنا المسرخين فقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ضرباً فإن شأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يرفضون لا ترفضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم, ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إن فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما أينهما دائمين لو أردنا أن نتخذ له وأن نتخذناه من لهم إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباخل فيدمغت فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون يسبحون الليل عن نهار لا يكترون هم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون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 بلَّبادم قرَمون لا يَشقونَهُم بقَوْي وَهُم بأَمْرِهِ يعملون يَعلَُ مَا فَينَ أيذهُ وَمَا خَلفَهُم وَلَا يَشْفَعُور إِلَّا لِم لِضتَّضَ وَهُم مِن خَشيَتِهِ مُشفِقون وَمَي يَقُل مِنهُم إّه تزيئ جهنم كذلك نجز الظالمين او لم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانت رصا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون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 كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخل أفإن ميت فهو الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون فَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا هَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بذكر الرَّحْمَٰنِ هم كَافِرُونَ قُل لَّقَدْ إِن شَاءَ اللَّهُ مِنْ عِندِهِ خَطَرٌ تَأْرِيهِمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إن كنتم لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار على عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ربتها ولا هم ينظرون ولقد استهزئت رسل من قبلك فحاق بالذين سفروا منهم ما كانوا يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا من بل مت على هؤلاء وآباءهم حتى قال عليهم العمر أفلا يرون أن ما نأتي الأرض من قصوى من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنبركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا لا ينبغون اِمَّا شَهِدْنَا فَحَتَّى مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لا يَقُولُونَ يَا وَيْلَنَا لا يَقُولُونَ يَا وَيْلَنَا إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ قِسْطًا لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا بكم مبارك أنزلناه أفأنتم له مكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده منه وكنا به عالين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثير التي أمنتم لها عاشفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ظلال مبين قالوا وجئتنا للحق عم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلك من الشاهدين فتالله لأكيد أن أصنابكم بعد أن تولوا مدبرين فاجعلهم جذابا إلا كثيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا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 ورجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على غروسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قالا فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضبقهم أفل لكم تعبدون دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني برده وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناه الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي بارتنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة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 إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ ماذا من قبل فاستدبنا له فنديناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه يلقوا من الذين تذروا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوين فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكل من آتينا حكما وعيما أسخرنا مع داود الجبال يسبحنا وطيرا كنا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ وَجْهًا وَلَمْ من لَهُ فِئَةً فَأَكْثَرُوا مِنْ دَأْسِهِمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَقُدْنَا بِهِ شَيْئًا عَدَدًا وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَقُصُّونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا من دُونَ ذلك كنا لهم حافظين وأيوبا إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الظالمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من, عندنا رحمة من عندنا وذكرى العابدين وإسماعيل وإدريس وذلك فلكل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم مِنَ الصالحين وذنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى, فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فزكريا إذ نانا ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوادثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشين والتي أحصنت فرجها فنفقنا فيها من روحنا فجعلناها وابنها آية للعالمين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 حتى إذا فتحت يأجود ومأجود وهم من كل حذب ينسلون فاقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة مِنْ هذا بل كنا ظالمين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 لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالبون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاه الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم لطم السماء كطيس من الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كما فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرفع عبادي فِي إن في هذا نبلاغا وَمَا عابدين وما أرسلناك إلا رحمة قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء فإن أدري أقريب أم بعيد ما توعكون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَفْتَرُونَهُ فِتْنَةً لَّكُمْ وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ قُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ مُسْتَعَانٌ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ